ربك هو أعلم بالمعتدين وزروا ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفي وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إلَى أُولِيَاءِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي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 وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَمْ نُؤْمِنَ حَتَّى مُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَوَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بما كانوا يمكرون